ك ماتَهُم مِن نَّذير مِ قَابِِكَ عَهُم يَْتَدُون الله الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَعغَ وَماَا بَنَهُ ماَا فيِي سَّتِ أياب ثمَُّ السَّوعَ الش ما لَ الشَفيع افلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ثم يعرج اليه في يوم كان مقدرو الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشه الذي احسن كل شيء خلقا وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله مما ماء ميم ثم سوىه ونفخ فيه من روح وجعل لكم السمع صار والافئده قليلا مما تشكرون وقالوا لَأَمْلَأَنَّ جَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ يَجْمَعِينَ فَذُوقُوا مِمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ مَاذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابًا خُلْدًا 129. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا, خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 120. تتجافى جنوبهم ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قررة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مرمنا كمن كان فاسقا لا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 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم قَدْ آتَيْنَا مُنْسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِذْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا مُنْهُ مُدَى الْبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُنْفَرُونَ إ مِنَ القُرون يمشونَ فيِي مسكِلم إِ فيِي ذَلكَ ل آيات أَفَل أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم